وَإِذْ نَتَقُنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظْنُ وَظْنُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِنَّ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن, بني آدم من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 أفتهلكنا بِمَا فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانتلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه سَلَدَ الى الارض واتبع هواه فمتله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون تاء القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفثهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل ومن يضل فأولئك هم الخاطئون.